فضيلة الشيخ عطية صقر يوجد أنواع من الزواج لها أسماء غريبة منها ما يطلق عليه الآن زواج المسيار وهو أن يتزوج الاثنان وكل منهما عند أهله ولكن يتقابلان حسب ما تسمح لهم الظروف فما حكم الدين في هذا الزواج؟ من المعلوم أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وفي تصوره كلام كثير وإطلاق الاسم عليه يشير إلى أن الذي يلجأ إليه رجل كثير السير كالرحالة القدامى ومنهم ابن بطوطة وهو زواج مؤقت ينتهي عندما يغادر الزوج البلد الذي تزوج منه إما بطلاق وإما بانتهاء المدة المحدودة وقد تلجأ إليه امرأة لا توجد رغبة قوية في الزواج منها فيكبر سنها وهنا ترضى بأي زواج بأي صوره حتى لا تعاب بأنها عانس أو غير ذلك ومثل هذا الزواج لهذه الظروف قد توضع فيه شروط أو تعقد اتفاقات لا توجد في غالب عقود الزواج الذي يقصد منه بناء أسرة مستقرة تؤدي مهمتها في الإنجاب وتربية النشء والعفة عن المحرم وما إلى ذلك ومن جهه الحكم عليه بالصورة المتقدمة نقول أولا تحديد مدة الزواج بشهر أو سنة أو أكثر أو أقل يبطل العقد لأنه يكون زواج متعة وزواج المتعة الرأي المختار عند الفقهاء من أهل السنة محرم وعقده باطل وأبو حنيفة يجيزه فيصح العقد ويبطل الشرط ليكون مؤبدا لا مؤقتا ثانيا إذا شرط في عقد زواج المسيار شرط ينافي حكمة الزواج التي من أهمها حل المعاشرة الجنسية بطل العقد ثالثا إذا كان هناك شرط آخر كما إذا شرط الزوج عدم الإنفاق على الزوجة ووافقت هي عليه أو تنازلت هي عنه فالزواج صحيح ولو حصل ضرر في المستقبل من ذلك فلها الحق في المطالبة أولا بالنفقة عن طريق القضاء وقد يحكم بالطلاق عند العجز عنها حسب القانون المعمول به في مصر رابعا إذا وافقت هي على هجره لها وعلى سفره إلى بلد آخر بدون طلاق ووفقت على قيامها برعاية ما يولد له منها فلا مانع ولو تضررت بعد ذلك بغيابه فلها الحق في المطالبة قضائيا بالطلاق من أجل الضرر والله أعلم فضيلة الشيخ عطيه صقر يلجأ كثير من الناس تحت ظروف معينة إلى ما يسمى بالزواج العرفي وهو الزواج الذي لا يسجل في وثيقة رسمية فهل هذا الزواج صحيح من جهة الشرع؟ يطلق الزواج العرفي على عقد الزواج الذي لم يوثق بوثيقة رسمية وهو نوعان نوع يكون مستوفيا للأركان والشروط ونوع لا يكون مستوفيا لذلك النوع الأول عقد صحيح شرعا يحل به التمتع وتتقرر الحقوق للطرفين وللذرية الناتجة من هذا الزواج وكذلك التوارث وكان هذا النظام هو السائد قبل أن توجد الأنظمة الحديثة التي توجب توثيق هذه العقود أما النوع الثاني من الزواج العرفي فله صورتان صورة يكتفى فيها بتراضي الطرفين على الزواج دون أن يعلم بذلك أحد من شهود أو غيرهم وصورة يكون العقد فيها لمدة معينة كشهر أو سنة وهما باطلان باتفاق مذاهب أهل السنة وإذا قلنا إن النوع الأول صحيح شرعا تحل به المعاشرة الجنسية لكن له أضرار وتترتب عليها أمور محرمة منها أولا أن فيه مخالفة لأمر ولي الأمر وطاعته واجبة فيما ليس بمعصية ويحقق مصلحة والله يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر منكم ثانيا أن المرأة التي لها معاش ستحتفظ بمعاشها لأنها في الرسميات غير متزوجة لكنها بالفعل متزوجة وهنا تكون قد استولت على ما ليس بحقها عند الله لأن نفقتها أصبحت واجبة على زوجها فلا يصح الجمع بين المعاش الذي هو نفقة حكومية وبين المعاش المفروض على زوجها وهذا أكل الاموال بالباطل وهو منهي عنه ثالثا كما أن عدم توسيقه يعرض حقها للضياع كالميراث الذي لا تسمع الدعوى به بدون وثيقة وكذلك يضيع حقها في الطلاق إذا أضيرت ولا يصح أن تتزوج بغيره ما لم يطلقها وربما يتمسك بها ولا يطلقها ومن اجل هذا وغيره كان الزواج العرفي الذي لم يوثق ممنوعا شرعا مع صحة التعاقد وحل التمتع به فقد يكون الشيء صحيحا ومع ذلك يكون حراما كالذي يصلي في ثوب مسروق فصلاته صحيحة ولكنها حرام من أجل سرقة ما يستر العورة لتصح الصلاة وكذلك لو حج من مال مسروق فإن الفريضه تسقط عنه ومع ذلك فقد ارتكب اثما كبيرا من اجل السرقه والله اعلم